borroc ma broc i meu oesime Ma borroc ma burc i meu o décissime mabor I oissime, ma borrocc mabor i mau oissime a borroc mabor i mau osim ma fi mousimem Mawlid l'haadi l'aki l'quad d'ma Mawlid l'haadi l'aki l'quad d'ma Maburuq, maburuq, ya mòhud s'ma B'l'hub, ya m'ahdi, اسم الدهاني بحلى المعاني والغايات يا ابو صالح فرحنا نجدد جدك الهادي هذا مولده يا ابو هذا مولده مدعي البارق قلبك سعده لَفراح لفراح علنا مقسمان مبروك مبروك يا موعد السمام مبروك مبروك وردي لفراح في هالذكرى نما يا ابو صالح بدك نسلمها يا ابو صالح بدك نسلمها مبروك, مبروك يا موعد السمام يا المهد ياك احتفلنا بهالميلاد بالود نبراك جينا نشارك هالاعياد وي فرحنا يمتزج بالموالد قلبنا يتبتهج وي فرحكم فرحنا يمتزج بالموالد قلبنا يتبتهج نبقى وياكم بذات النهي ميلاد ميلاد الهاذي رحمه غرقت مروق يا ميعاد السماء مبروق مضروق يا ميعاد السماء فرحه للزاهره والحمل حماه للايما ولك سلمى للايما ولك سلمى يا ميعاد السماء يا الغايه احلى مشهد تجلى بالتبريك في هالبشاير نحس انت حاضير ونهنيك بالمودة التهاني الفاضلة لكل العترك الهواصلة بالمودة التهاني الفاضلة لكل العترك الهواصلة مولد الهادي رحمة ونهني حدر ونهني فاطمة مبروخ مبروخ يا موعد السما مبروخ مبروخ يا موعد السما بها الحفل شيعة تكمت بالسما منك إحنا الفرح نستلهمه مبروخ مبروخ يا موعد السما آه يا حجة الله فرحتنا والله ما تنقاس وياكم احنا بالحب فرحنا بهالاحسان الله سخرنا شي من الازل هالدرب نعب قديم للأجل الله سخرنا شي من الازل هالدرب نعب قديم للاجل والولايا تضل خير العمال كل الأمل لنا يومك مقدمة مبروك مبروك يا موعد السماء مبروك مبروك يا موعد السماء كل سنة وروحك تظل سالمة نحي وياك موالد قادمة نحي وياك موالد مبروك, مبروك يا موعد السماء